أمرك ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا ويل لكل همزة لمزه. الويل يعني وعيد. كما تقول الإنسان يا ويلك مني. يعني أتوعدك بالعقاب والأذى وما شابه ذلك. قال ويل يعني وعيد شديد لكل همزة لمزه. الهمزة هو الإنسان الذي يغتاب الناس بحركاته. يعني تجد أنه مثلا يعلم أن فلانا مثلا مشيته بالطريقة الفلانية فيبدأ يمشي مثله استهزاء ليضحك الناس هذا نوع من الغيبة أو مثلا يعلم أن فلانا مثلا يفعل بعينه حركة معينة أو بأنفه أو بشفته أو كذا فتجد أنه يحاول أن يضحك الناس بأن يقلد فعل فلان هذا هو الهمزة وين لكل همزة لمزة هو الذي يغتاب الناس بلسانه الأول بأفعال والثاني بلسانه فتجد أنه مثلا يضحك على فلان ويغتابهم يعني يقول مثلا فلان فعل كذا وفلان يمشي بالطريقة الفلاني وفلان قال كذا وفلان مثلا غبي وفلان لا يفهم وفلان شكله كذا فهذه الأنواع من الغيبة سواء بالفعل تقلد حركاتهم أو بالقول كلها توعد الله عليه فقال ويل لكل همزة اللمزة هذا الهمزة اللمزة همه جمع المال الذي جمع مالاً وعدده هو همه أن يجمع المال من حلال أو من حرام يجمع المال من هنا ومن هنا ويعدده كل يوم يقول كم صار عندي أوه وصلت ألفين وصلت ثلاثة آلاف وصلت عشرة آلاف وصلت مئة ألف همه أن يعدد هذا المال سيتصدق من هذا المال أنفق على والديك من تعرف إلى الله تعالى به ثقل به موازينك لا لا يلتفت لهذا قال الذي جمع مالاً وعدده يحسب أن ماله أخنده من شدة إعجابه بالمال وأن هذا المال اشترى به بيتا واسعا، وصار عنده خدم وصار عنده سيارات وربما طائرات ونحو ذلك يحسب أن هذا المال مع كثرته وعندها طباء خاصين هذا الطبيب كل يوم يعطيه الفيتامينات وهذا يقيس عنده الضغط وهذا يقيس الكوليسترول وهذا يقيس السكر وهذا يفعل ويفعل فيحسب أنه بهذا المال مع توفر أنواع الطب والتدليك اليومي والعلاج الطبيعي وإلى آخره أنه خالد في الدنيا يحسب أن ماله أخلده قال الله كلا يعني لن يخلده ماله كلا لا ينبذن النبذ هو رمي شيء المحتقر يسمى نبذا لا ينبذن يعني يرمى في الحطمة الحطمة هي النار وسميت بالحطمة لأنها مع شدة حرارتها يحطم بعضها بعضا مع شئ فيها حجاره وفيها فمن شدة الحرارة يذوب بعضها ويتساقط بعضها على بعض فسميت بالحطمة قال ليوم بذن في الحطمة قال الله وما أدرك من الحطمة هذا التعظيم كما قال الله الحاقة ما الحق وما أدرك من الحاقة القارعة ما القارعة وما أدرك من القارعة يوم الدين وما أدرك من يوم الدين قال وما أدرك من الحطمة نار الله الموقدة جهنم الله عافينا وإياكم والدينا والديكم منها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة لا تكتفي بإحراق الأجسام بل تصل أيضا إلى داخل الجسم فتحرق الفؤاد تحرق القلب التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة يعني مغلقة ليست مفتوحة فيعني ربما خف عنهم حرارتها أو عذابها لا مغلقة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة يعني هناك عمد من خلف الأبواب ممددة يعني منصوبة لئلا يخرجوا منها كما قال الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها صلى الله لنا ولكم العافيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته